بَل بَدَّلَهُم مَّا كَانُوا يَخْفُونَ مِن قَبْلُ بَل بَدَّلَهُم مَّا كَانُوا يَخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَوْ وَإِنَّهُمْ لَكَابِوٌ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَا الضُّقِفُ عَلَى رَبِّهِمْ وَلَمْ كَرَا الضُّقِفُ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّ بِنَا قَانَضَلا وَرَدْنَا هَارَ فذُقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ هَارَ فذُقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا فإذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم قالوا يا حسرتنا على ما سرطنا فيها وهم يحللون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون ألا ساء ما يزرون وما الحياة دُنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارِ الْآخِرَةُ خَيْرٌ للذين يتقون وَلَتَّ آثَةُ خَيعُولَّذينَ يَتَّفُون أَفَل تَعَتِلون فَل تَعون غَدَنَعَم إهُ ل يَحُّون كََّذ قون غَدَنَعَلَم إِهُ ل يَحُّون يا قُدُر فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ ولكن وَرِينه آيات الله يدعو ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ لَا لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ نَبَأُ الْمُرْسَلِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ الْمُرْسَلِينَ وَإِنْ كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا وَإِنْ كَانَ كِبْرٌ نفقا في الأرض أو سل من في السماء فتأتيهم بآية نفقا في الأرض أو سل من في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء جَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تكونن من